وجعلنا ذريته الباقين وتركنا عليه بالآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أضرطنا الآخرين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 اِفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاضَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُونَ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 به كيدا فجعلناه الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني يا بني إني في المنام أني فانظر ماذا ترى قال يا أبَّي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله إن شاء الله من الصابرين